بسم الله الرحمن الرحيم الافلام أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا وليعلمن يعلم أن أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن لا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بما فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ النَّاسِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ الذين آمنوا ولا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 مثل الذي التخذوا من دون الله أو نيااءك ممثل العنكبوت التخذت بيت وإن أوه البيوتلَ بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيءئ وهو العزيزُ الحكيم وَوتلك الأمثالُ نَ الّبها للناس وما ييعقلها إلا العالممون خللَق الله السماواتِ والأَرضَِحق إن في ذلك لاية للمؤمنين.